وكم قصمنا من قريه ك ا ن ا ل ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون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 قال أ ف ت ع ب د و ن من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أ ف س ل ك م ولما تعبدون من دون الله أ ف ل ا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا الهتكم إ ن كنتم فاعلين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 لو كان هؤلاء آ ل ه ة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون